رَبُّ السَّمواتِ وَالْأَرض وَمَا بَنَهُ ماَا وَرَبُّ المَشَقُ إِ الن زَيًاَّ السَّماء أَدُّ مانِزينَةِكَوكِ بِ وَحِثْظَ وَحِصظًَا مِنْ كلُِّ شَيطون لا يَسَّمَّونَ إلَ المَلَِ الأأَعلَ وَيُقزَفونَ مِن كلُلِّ جَانبَ دُحور وَلَهُ مذاَابُ وَاصِبَ إِللا مَنْ خَقفَ الْ الخَقفَةَ فَأَت بَعَهُ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 أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَظْرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَدُونَ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 فأغويناكم إنا كنا غعوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 أَبِ الْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ 114. أولئك لهم رزق معلوم 115. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم 117. على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزق وَيدَهُم قاسِاتُ الطَرْف يَرِي كَأَنَّهُ م بَيغُ مَكْنُون فَأَقَبَ لَ بَعَضُهُم عَ بَعَْض يتَسَأَلُ قَالَ قَا قَارِئِينَ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُفَرِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ فَقَالَ عَفَرَآهُ فِي سَوَائِلِ جَحِيمٍ قَالَ تَبَارَكَ رَبِّكَ إِنَّكَ كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ لن أَم شَجََةُ الزم إِ جعَناهافِ ن تَ الظالِ إِه شَجَوَةٌ تَقجُ فيِي طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرون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 إلا عباد الله المطلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذري يَتَّهُُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَثْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سليم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ آلِهَةً إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ۖ أَتَّخَذْتَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وجوه فقال اني ثقيم فتولوا عنه مدبرين فراءوا الى الهاتهم فقال الا تاكلون مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَاتًا حِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنْيَانُهُ لَن يَقُومَ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلَيْنِ وَقَالَ إِن ساهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي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 إننا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتردنا عليه في الآخرين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 وَبَارَكَ لَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ وَتَرَدَّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَوَلَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إليافين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين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 بِيَحِلِّينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَنقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِ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 بَنَذناهُ بِالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِيهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ألا من إذكهم ليقولون من إذكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون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 لَنَسَبَا وَلَقَد عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا عم يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فإن انكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنيل الا من هو صالح للجحيم وما من ناء الا له وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن وإنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَى بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَأْوَى الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ